فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَانِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِبْأَ وَيَنَا إلَى الصَّخَرَة فَإِنِ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَانِ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 119. صابرا ولا أعصي لك أمرا 110. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 111. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها